بسم الله من الشيطان الرجيم <تصفيق> هذا سائل حبيبك الله يقول بعضهم يقول وجود حزب الإخوان في الحكم خير من العلمانيين كما كان في مصر وفي بعض الدول التي قامت لهم فيها حكومة فهل هذا القول صواب التي قامت لهم فيها حكومة وجود حزب الإخوان في الحكم خير من العلمانيين كما كان في بعض يعني الدول الإسلامية أقول هذا الكلام نظريا أقرأه مرة أخرى وجود حزب الأخوان في الحكم خير من العلمانيين كما كان في مصر حيث تطبيق الشريعة والدين أعيد مرة ثانية يصير الشيخ فؤاد قرأه مرتين وأنا مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته إذا تكلم الكلمة عادها ثلاثا لتفهم عنه أنا أعيدها أربع لضعف بياني يقول بعضهم يقول وجود حزب الإخوان المسلمين في الحكم خير من العلمانيين كما كان في مصر من حيث تطبيق الشريعة والدين من حيث إيش؟ أحنا نبدأ من الأخير حتى ما ينسى من حيث تطبيق الشريعة والدين أقول نعم دعم. هذا السؤال نظريا كلام حق صحيح مئة بالمئة مئة بالمئة ما يعارض فيه إلا ملحد زنديق أو واحد أخذ عقله من يعترض على تطبيق الشريعة والدين في أحد يعترض على تطبيق الشريعة والدين في قلبه دين ما في مسلم يعترض على تطبيق الشريعة والدين هذا من حيث التنظير العلم والقول اللساني من حيث تطبيق الشريعة والدين لكن أنا أسأله هذا الذي يقول ونقل عنه السيئة المقالة هؤلاء أحوالهم على حاله حال ما قبل أن يحكم وحال بل ثلاثة أحوال حالهم ثلاثة أحوال معذرتها حال قبل أن يحكموا وحال بعد ما حكموا وحال بعدما ذهبوا من الحكم أما حالهم قبل أن يحكموا فقد صرحوا به بأنفسهم أن تطبيق الحدود مه من الشريعة على هذا يحكم فيق وفي التاريخ كم يدقق في التاريخ كم في الشريعة وفي التاريخ كم يدقق فمن حيث تطبيق الشريعة هذا هو الشريعة هذه هي الشريعة أسألكم أجيبوا أنتم الكلام إليكم موجه الآن السائل يقول ناقل لهذا الكلام عن هذا الأخ يقول من حيث تطبيق الشريعة والدين انا أسألكم هل أقوال هؤلاء التي سقتها لكم وتركت كثيرا هل هذا هو تطبيق الشريعة والدين؟ ها أجيبه الآن يقول لك تطبيق قطع السارق والجلد ليس من الدين ليس من الشريعة بل هو أحكام اجتهادات أحكام فقهية هذا هو الشريعة؟ هذا هو الدين؟ هذا تصريح قبل أن يحكموا طيب بعد أن يحكموا. اسمعوا. لا وقبل ذلك ذكرت لكم قبل قليل كلامهم عن أن النصارى ما هم مشركون نصارى مصر ما هم مشركون فهناك بعض الاختلافات ليست في الأصول الكلية هل هو كلف عقائدي؟ لا لا يمكن ان يكون خلاف عقائدي طبعا استحيل بين المسلمين مفيش خلاف عقائدي اصلا المسلمين كلهم مفيش بينهم خلاف عقائدي النصرين اما مسلمين او مسيحيين صحيح وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحيه كل يعتقد بما يشاء مفيش خلاف عقائدي الخلاف يعني خلاف ديناميكي خلاف اليات ووسائل يعني زي ما بيقولوا الجماعه بتوع الغرب كاينتكس يعني مش م. مش ميكانيزمات يعني مش مش خلاف عقائدي لا يمكن ان يكون عن دكتور النهاردة لما الاسلاميين يعني بس قبل ما نفكر في حاجه واحد يحكم الكل هو مفيش خلاف خلاف خلاف على النصارى في بلادهم يحتفلوا بأعيادهم بل أنا لي فتوى أن يجوز تهنئة النصراني بعيد الميلاد وبهذه الأشياء مخالفة للفتوى المشهورة عن الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي منع هذا وكثير من العلماء في السعودية وبلاد الخليج يتبنون هذه الفتوى مخالفا الفتوى المشهورة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي منع هذا وكثير من العلماء الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية وأعظم رجل يشار إليه بالبيان بالبنان في الديانة المسيحية لقد توفي بالامس واناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة ومن حقنا او من واجبنا ان نقدم العزاء الى الأمة المسيحية نقدم أنا في هذا البابا الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له، ربما يعني بعض المسلمين يقول إنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي للمسلمين كما اعتذر لليهود، وبعضهم يأخذ عليه بعض أشياء، ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه. حتى رغم شيخوخته وكبر سنه فقد طاف العالم كله وزار بلغمها بلاد المسلمين نفسها فكان مخلصا لدينه وناشطا لأعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه صار مصر ما هم مشركون والذهب لهم في كنائسهم إهدائهم كنيسة وافتتاحها وغير ذلك والخلاف بينه وبينهم ما هو عقد ديناميكي هذا قبل أن يحكموا حكموا سئلوا في تونس وهم فرع منهم وسأعود إلى مصر سئلوا قال أنتم أيام بن علي موجود الحانات والبارات الخمارات هذه موجودة. وقل ما قلت. ويعني الآن لما قيل إن الجبهة الإسلامية تحكم هذه جمعية النهضة. جئنا يعني هذه مرأة نصرانية أسبانية رئيسة لاحد الأحزاب العمالية في إسبانيا. لما أقيم مؤتمر العمال اللي يقام كل عامه وثلاثة مائدة لنسيت كم يقام كل عام أو نحوه لا أدري نسيت الآن مرة هذه المرة كان مقامته في تونس قبيل الاختبارات النهائية في العام الماضي الدراسي وإن كان الهجر لم ينتهي إلى الآن فنحن في نفس العام جاءت هذه توقعت أنها تجد تونس قد تغيرت وأن الحكم الإسلامي طبق الإسلام وأن محلات الخمور تقفل هذا من أشهر ما لاحظته وما رأت شيئا فوجهت هذا الاستغراب للمتحدث باسم الجماعة، فقال لا لا, لا. هذا عندنا فرق نحن بين إسلام الحكم وإسلام التحكم، إسلام الحكم ثم فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم، هذا ما هذه كلها حرية شخصية نحن نقول ما نجبر الناس ولا نعترضهم يقول في في في حرياتهم الشخصية. لا. في الناس نثق في عقولهم وفي حريتهم ولا نرى أن من مهمة الدولة أن تفرض نمطا من الحياة تفرض نمط معين تتدخل في ملابس الناس تتدخل في ما يأكلون وما يشربون وما يعتقدون وتتدخل في, ما ي... في مساكنهم لا اللي عايزة تلبس حجاب هي حرة واللي عايزه تلبس الزي اللي نسبها من وقت نظرها هي حرة ما نتحكم فيهم يعني قفال محلات الخمور هذا تحكم ما هو حكم تحكيم للإسلام هذا الجواب القولي مثله كلام مرسي لما تكلم على قضية القطع والجلد هذا ما هم يقول من الحكام ما هم من الشريعة الحكام اجتهادية فقهية اجتهادية فهذا الأمر عندهم إسلام الحكم ما هو أن يحكم حزب الإخوان المسلمين أما التحكم فيقصدون به تحكيم الشريعة فهل هذا حكموا الشريعة والدين من حيث الشريعة والدين يقول هذا القائل فهل هؤلاء طبقوا الشريعة والدين ما طبقوا الشريعة والدين أبدا فهذا كلامهم قبل أن يحكموا وهذا كلامهم بعدما حكموا وكلامهم بعدما ذهبوا سمعتم طرفا منه ذهب حزبهم يعدل الشرك بالله هذه وجعل المعاملات لا يعني أنت تقول من قام بالانقلاب على دكتور مرسي أسركوا بالله بالضبط مش أشركوا بالله جاريماتهم لا تقل عن الشرك بالله بالضبط مش أشركوا بالله جاريماتهم لا تقل عن الشرك بالله ونقضى الكعبة حجرا حجرا إيش أهوان من زوال حكمهم وخذ من هذا الباطل الذريع الذي ذكرته قبل قليل فأي تطبيق للشريعة والدين فين تطبيق الشريعة والدين أين هو ما رأينا تطبيق للشريعة والدين فهم صرون من قبل ولما تولوا ما عملوا من بعد ولما ذهبوا الحالة الثالثة استمروا على مخالفة الشريعة خلص الحكم زال تغلب متغلب الشريعة توجب عليك أن تصبر قالوا لا لا بد من إعادة الشرعية. طيب ليش ما قلتم ذاك اليوم أنه ما يجوز الخروج كما قلتم ما يجوز الخروج على مرسي؟ ليش ما يجوز الخروج على حسني ليش ما يجوز الخروج على فلان؟ خلك من حسني فلان وفلان وفلان. وفلان. بل حكام المسلمين عموماً ما يجوز الخروج عليهم. ليش؟ هل الإسلام فقط هو هم هم؟ وأحاديث الخوارج تليت كلها عليهم الآن لما أطيح بهم تليت حاديث الخوارج في من في من عارضهم وتليت حاديث السمع والطاعة القرضاء مو عارف يقرأها يمكن أول مرة يراها لأنه من قبل كان يردها وكان يتكلم بالأحاديث من حفظه لما راح مرسي راح جمع حاديث السمع والطاعة وخطب فيها خطبة مؤخرة ننظروها ما هو عارف يقراها جاء بالخطبة الأحاديث أمامه التي في السمع والطاعة لأنه أصلا ما يعرفها من زمان ما قد قراها أصلا فالآن أراد أن يقراها الله سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا أن نطيع أولي الأمر يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كره من أميره شيئاً فليصبر فإن من مات على ففارقة السلطان شبراً مات ميتة جاهلية يموت ميتة الجاهليين لا ترجعوا بعد الكفار ليضربوا بعضكم رقاب بعض فهم مخالفون أيضاً للشريعة بعد بعد الحكم فقبل الحكم أثناء الحكم وبعد الحكم مخالفون للشريعة ومن أراد فهذا الفرص وذلك الميدان الفرص عندنا هو العلم الذي نفضحهم به بأمر الله والميدان موجود ميدان التبيين والبيان وإن شاء الله أهل السنة فرسان هذا الميدان لا يعجزونهم هؤلاء هذا باب بقي لطيفة أشير إليها يقولون في مصر إن الشرعية لهم وخرج يؤيدهم ما أدري كم مليون مليونين ثلاثة ملايين أربعة خمسة ملايين قل ما شئت إلى خمسة ملايين أنا لا أعترف بهذا لكن أرد عليهم من الحج التي هم يحتجون بها قل ذا كان خرج معكم خمسة ملايين يؤيدونكم خرج 40 مليون ضدكم في مصر من جنوبه إلى شماله بل وأجمع المسلمون والكافرون في هؤلاء 40 مليون ضدكم الكفار ليسوا عندنا محل نظر ولا عهرة بهم لكن الكلام أيضا لا أزيد على هذه اللطيفة لطيفة أخرى سامحوني معلش تسمحون طيب هذه اللطيفة التي أضيفها هي أن هؤلاء الأربعين مليون أو نحوهم الآن أنتم تقولون أنتم تقبلون كلام أعداء هذه الجماعة طيب بالله عليكم مصر هذا اللي خرجوا كلهم أعداء الإسلام يا ناس مصر كم هو الآن تسعين مليون تقريبا تسعين مليون ما هم مسلمين إلا هذه الطائفة والخمسة المليون اللي طلعوا ثلاثة مليون ما في إلا مسلمين هذا عجب هذا عجب فإذا كان هؤلاء خرجوا يدعون إلى بقاعد الرجل قد خرج بده أضعاف أضعاف يدعون إلى ما إلى إزالته وأنا كما قلت لكم لا أعترف بهذه الطريقة طريقة التغيير لكن بما أنكم احتججتم بالكذرة فهناك أكثر منكم وإذا كنا نحن أخذنا كلام أعدائهم طيب مصر هذه الأمة كلها اللي خرجت كلهم كذابون والذي رأيناه بأعيننا كل كذب يعني كله سحرت فرعون سحروا أعيننا ما عدنا نشوف هذا من أرطل الباطل ومن أمحل المحال 40 50 60 70 قناة تنقل للعالم ما في إلا قناة واحدة صادقة وهذه الستين السبعين كلها كاذبة محال كل حال من الأحوال هذا باب آخر فالقضية هي هذه هؤلاء الذين تقولونهم ما هو كلام الأعداء مصر كلها اجتمعت وصار منهم هذا قالوا أنتم ما تدرون حقيقة هؤلاء أنا أقول لهم دعوكم من علمائنا ولا مشايخنا الأزهر أنتم قبل قبيل أيام وفي تصريحاتكم الأزهر الشريف مرجعيته في لأنه للمسلمين في العالم الأزهر أصدر بيانا يقول فيه عنكم انكم تتاجرون باسم الدين موجود افتحوا النت تجدونه سمعتم هذا البيان يقولون إن الإخوان المسلمين يتاجرون باسم الدين أو بالدين فاجتمع العامة والخاص عليكم هذا لا في مصر كلهم كذابوا يا ناس المتواتر هو الذي يرويه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطع الكذب 40 مليون كلهم كذابين يا ناس شيء شيء شيء من الكذب أنا ما سمعت مثله طيلة حياتي أبدا شابت لحيتي وبيضت ما قد سمعت مثل هذا الكذب أبدا أن يكون 40 مليون كلهم كذابين أمة عجيبة وأعيد للمرة العاشرة والمئة أقول مع تحفظي وعدم اقترافي بهذه الطريقة في التغيير لكن أنتم رضيتموها لأنفسكم فارضوا بها عليكم لا تكونوا كالمطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم وزنهم يخسروا ما دام قد قلتم أن الحرية مقدمة على الشريعة خلاص أنتم قررتم الحرية فهذه حرية 40 مليون هذا هو. فنسأل الله التوفيق والهداية وأقول لصاحب هذا السؤال الظهر أن هذا الأخ الذي أنت نقلت عنه مغيب عن الوعي تماما لا يدري ماذا يجري لا يدري وأختم بالجناح الآخر في الجواب على هذا السؤال أقول إن العلمانيين هم علمانيون من أول يوم كفر صريح مينين ما قالوا باسم الإسلام علماني علماني لكن أنتم أنتم تقولون باسم الإسلام وكل بلاء يعمل باسم الإسلام والذي أنتم عليه هو الذي كان في الآهد السابق الذي تقولون عنه حكم علماني ما زدتم في التغيير ولا شيء بل زدتم في السوء فصناعة الفن صناعة صناعة السينما وصناعة الإعلام مصر في حاجة إليه أشد ما تكون إليه أشهادها بقول من حسنات الرئيس السابق اللي وظلم وطغى وبغى وتجبر وفسد من حسناته أنه صان البلد من طائفية العراق من طائفية إيران ومن الدماء الإيرانية على مدار ثلاثين سنة أما الآن فنحن ندخل مصر ملعبا دمويا في الأيام القادمة صحابة عدل خطة أحمر وأنا بقول للرئيس مرسي سيادة الرئيس من العيب الشديد أن تبوء بإثم دخول الروافض إلى بلادنا انتبه لم يفعلها النظام السابق ولا الأمر خلف لك عمر يخرب بيته خرب بيته أباكر ابن كات الآخر أذنه وبقول علينا الله يلعنهم يلعن السنة ويلعن كات العشر المبشرين بالجنة الراجل ده حسن مبارك كان سجنه حسن مبارك كان حطه في السجن أدبا الوقت قاعد يلف ويعمل دبايح ويدعو للتشيع في مصر طولا وعرضا أول مبارع كان شغال دعوة للتشيع بل زدتم في السوء وجئتم ببلاء ما كان قبل بل الذي قبلكم ما ينسب بلاءه إلى الإسلام ولا سوءه إلى الإسلام أنتم تنسبونه إلى الإسلام فأنا أقول من هذا الباب أنتم شر ليعقل عني ما أقول أهل الإسلام شر من العلمانيين لا والله أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله لكن أقول خطورة من ينتسب إلى الإسلام وهو على مضادة الإسلام ويفعل هذا كل هذه المضادة باسم الإسلام أشر على أهل الإسلام وعلى الإسلام ممن يفعله وهو لا ينسبه إلى الإسلام هذا العلماني علماني يفعلوا بإثم العلمانية أما أنتم تفعلون كل بلاء مما يفعله العلمانيون وتنسبونه للإسلام وأضرب لكم مثالا حتى لا تكون الأمور مغيبة الكلام الذي قبل قليل الذي قبل قليل إسلام الحكم إسلام المشت. التحكم يعني تطبيق الشريعة يقول لك ما تحكم في الناس ما هو, ما هو في الحقيقة والواقع العملي تطبيق المذهب العلمانية بلى الفصل بين الدين والدولة الدين باب والدولة باب ويقول لك بجر إسلام العكم إسلام تحكم يحكمون لكن ما يحكمون الإسلام الناس على حرياتها ما يتدخلون في حرياتهم هذا هو فصل الدين عن الدولة وإن لم تقولوه باللسان كالعلمانيين إلا أنكم تمارسونه فعلا كالعلمانيه واليغضبوا ما شاءوا ما علي منهم هذا هو الواقع الحقيقي صلى الله على محمد احنا بنقول ان احنا نحترم اراده هذا الشعب نريد ان نرعى هذه الاراده قدر ما نستطيع وانا وانت موجودين على الساحه وهذا الشعب بعد الله سبحانه وتعالى يشهد بان احنا بنقول نلزم انفسنا بالمبادئ التي استقر استقر الناس عليها الآن المواطنة أصل في الموضوع، ال الحرية للجميع، مم. الديمقراطية وألياتها، مصر دولة القانون، مصر دولة حديث. على كل حال، مصر. إحنا دكتور هذا ما نريده. الدستور ينبغي أن يراعي هوية البلد ولذلك عندما طرح موضوع الشريعة في هذا الشأن ووجدنا أن موضوع الشريعة موضوعا اختلافيا قلنا الدستير لا تبنى على ما هو مختلف حوله وإنما تبنى على ما هو متفق عليه فسحبنا هذا الموضوع من المناقشة ينبغي لهذا الدستور أن يبنى على أساس القيم الإنسانية أيضا نريد أن نبني دولة مدنية الشرعية فيها لا تستمد إلا من الناس إلا من لا من المحكومين. هكذا يريد الإسلام أن يعلمنا أن نتحرر وأن نقود أمتنا إلى الحرية الحقيقية. أنا كثيرا ما قلت في برامجي من سنوات عديدة قلت أنا أفضل وأوثر تحقيق الحرية على مدرة تطبيق, تطبيق الشريعة. الحقيقية منذ بالله من الشيطان الرجيم عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا فان سلق <تصفيق> منها فان سلق منها الشيطان فكان